من الأمور التي تتكلم فيها الجمعيات النسوية المسمية بالفمينزم والتي تأثر منها للأسف بعض نسائنا وبناتنا أن الإسلام عموماً والقرآن خصوصا هو دين ذكوري وكتاب ذكوري يميل للذكور ولا يعطي المرأة حقها قلنا لهم ما الدليل على ذلك ما الدليل على هذه الدعوة البيّنة على من الدعا قالوا راجع القرآن الكريم في آيات القرآن الكريم الأوامر كلها كانت للذكور يا أيها الذين آمنوا أقيموا آتوا إلى غير ذلك من أوامر فكلها موجهة للرجال أين الأوامر موجهة للنساء وغير ذلك وهذه حجة وهي ودليل على جهل باللغة وكلما تقدم الزمان وكلما اللغة العربية ضعفت شوي شوي فبيطلع مثل هؤلاء الناس ليتكلموا بحجج وللأسف بتأثر فيها النساء مسلمين نساء مسلمات في اللغة العربية هناك أسلوب اسمه أسلوب التغليب شو يعني أسلوب التغليب؟ يعني إذا كان هناك أمران قرينان تفرقت أسماؤهما يجمعان بإسم واحد لسهولة اللفظ مثلا نقول بالتاريخ بيعرفوا طلبة العلم عندما نقول العمران شو يعني؟ أبو بكر وعمر طيب ليس منهم عمران قال لأن لفظ عمر أسهل باللفظ من لفظ أبي بكر فغلب لفظ عمر وسمي أبو بكر بعمر لاقترانهما مع بعضهما غالبا فأغلب القصص التي كان فيها أبو بكر خاصة مع النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها عمر فنقول جاء العمران وعمر لفظه أسهل من أبي بكر فمن باب التغليب سمي كذلك ولو جئنا لأي مصطلح لنفرق بينه وبين الذكر والأنسة فأيهما أكثر في المبنى في الكتابة الذكر والأنسة مسلم مسلمة أي أكثر لا الأنسة مسلمة مؤمن مؤمنة مسلمين مسلمات دائما في الأنثى في زيادة التأنيث فلذلك من باب أسلوب التغليب في القرآن وسهولة اللفظ على الناس واقتران الأوامر للرجال والنساء في الغالب فجاء اللفظ من باب التغليب على أول المصاروي يبتوع اللغة ويبتوع الجامعات ويبتوع العلم والفهم هذه قاعدة في اللغة العربية هذه قاعدة في اللغة العربية وهذه قاعدة مضطردة معروفة اسمها أسلوب التغليب لكل الأوامر التي جاءت مقترنة للرجال والنساء بل في كثير من المواضع عندما أراد ربنا جل جلاله أن يبين أن هذا الأمر كذلك بالذات للنساء فبينه فقال ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائتين والقائتات وفي كثير من صفات ذكر الصائمين والصائمات والمنفقين والمنفقات والحافظين فروجهم والحافظات بالغير ذلك في كثير أمثلة يعني كثيرة في ذلك وفي كثير من مواد لقرآن كريم قدم الأنسى على الذكر. يعني عندما ذكر الظلمات والنور الظلمات زكر ولا أنسى أنسى هذه ظلمات والنور قل هذا نور طب قدم الأنسى على الذكر. قال الظلمات والنور الشمس والقمر الشمس أنسى ولا ذكر باللغة أنسى قل هذه شمس والقمر هذا قمر قال خلق الشمس والقمر يعني ما قدم الذكر على الأنسى قالوا طيب عنا تالتي قال الطيب في عندنا اشكاليه ثالثه ودار شو هي قال قال والعياذ بالله الله تعالى تعالى عما يقولون علوا كبيره ربكم بذكوره قلنا كيف ذلك قال كل الصفات التي تكلم بها عن نفسه يتكلم بصيغه الذكر فقال رحيم بدون تاء التأنيث وكريم وغفور وكل الأسماء التسعة وتسعين اسم بذكوري فقلنا النقاش معكم لابد أن يكون أولا بتعريف الله من هو الله عندكم وسؤالكم دليل على أنكم تشبهون الخالق بالمخلوق فالذكر والأنثى صفة من صفات المخلوق والذكرية والأنثى ليست صفة من صفات الخالق وهو قال عن نفسه ليس كمثله شيء وأنتم تشبهونه بالأشياء وقال عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ثم قال ولم يكن له كفوا وفي قراء ولم يكن له كفوا أحد لا يشبهه خلق والذكرية والأنوثة صفة من صفات الخلق والمخلوقات حصرا فلا يمكن أن تشبه الله جل جلاله بهذا الأمر ونزيدكم من الشعر بيتا أنه في اللغة العربية كذلك قاعدة تقول أنه عندما ينسب لأحد صفة لا تتغير تنسب له بصفة الذكورية وإن كانت أنسى مثال المرأة باستحبل شو ما نقول لها امرأة حامل ولا حاملة حامل وانا بتغير وباستطلق شو ما نقول طالقة طالق وباستعصى الزوجة شو ما نقول ناشز وباستعينوها بالنيابة شو ما مش نائبة يعني هي مصيبة طرح <تصفيق> نائب نائب طالق وناشز طب ما هي مرة قال الشيخ هذه لغة والصيدة لفلانة الفلانية هو كثير عنها أمثلة طب خيرت تعال حرب اللغة. هذه هي لغة عندما تنسب لأحد صفة لا تتبدل ولا تتغير في اللغة العربية مش في المضوع القرآن في اللغة العربية تنسب له هكذا ولو جئنا وقلنا سؤال في عندنا حديث صحيح مثلا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل تربية الأبناء الذكور ولا حديث في فيش يمكن شيء حديث في حديث بيّن في النبي عليه الصلاة والسلام فضل تربية الذكور من الأبناء لا يوجد لكن هناك حديث في بيان فضل تربية الإناث من البنات طبعاً كانوا قبل أن يدفنوها كانوا قبل يتعروا منها كانوا قبل يستحي يقولوا إجا بنت فأجى النبي عليه السلام قال إلي برب ثلاث بنات بكونوا إلوي قاية من النار أم واحد من الصحابي قال له واثنين قال واثنين إجا واحد من الصحابي قال له واحدة قال وواحدة فانشا عند الاباء حب حب شوق ورغبه انه يرزق ببنت وشوق قال له اذا بنتك بتربيها تربيه صالحه بتكون لك وقا من النار بس ما عندي ولا حديث ولا حديث بيقول اللي بربي ولد صالح بيقول له من النار احنا لازم نعترض والله بناء كلامه لازم نعترض تو وين في شيء حديث قال شفتوا كيف الانتقاء كيف الانتقاء في الدين قص على ذلك قاله طيب المراث يخي يجل جهل في الدين المراث أكثر من ثلاثين حالة الأنثى تأخذ أكثر من الذكر الحالات التي يأخذ فيها الذكر أكثر من الأنثى قليلة لا تتجاوز الأربع أو خمس حالات وفي هذه الحالات التي يأخذ فيها الذكر أكثر من الأنثى يجبر الذكر بالمصروف والإنفاق على الأنثى فعشاناك بيأخذ أكثر لأنه بدأت فعليها ففلسفة هذه الأمور غائبة عنها ولو حللنا كل شبهة من هذه الشبهات لتبين لنا بساطة وسذاجة هذه الشبهات والكلمات ولا ازداد يقيننا على ديننا ولا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما صح عنه النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال ولو عدنا الديان والديانات والفلاسف والفلسفات السابقة والماضية لعلمنا أن كثيرا منها كانت تدور حول أن منها مثلا من كان يقول المرأة سبب غواية آدم وإخراجه من الجنة أرسط وغيره من الفلاسفة كانوا يقولون المرأة هي الرجل الفاشل هي صورة عن الرجل الفاشل في الحياة ومنهم من كان يقول المرأة للجنس وإنجاب الأولاد فقط ومنهم من كان يقول المرأة لخدمة جنس الذكور فقط وغير ذلك من الكلام الذي كان يقال قبل الإسلام من جعل لها قدرا ومن رفع قدرها ومن جعلها تخدم وتكرم كأم كزوجة كأخت كبنت وحتى كامرأة غريبة ولكنها مسلمة يسير من أجلها الجيوش يسير من أجلها غيرت عليها الجيوش هو الإسلام فتيقنوا على ذلك واعلموا أن ديننا من شرع حنيف ومن رب عدل جل جلاله أسر الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون وقال فيه اتبعون وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين